بعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرى كما سجين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 Ida, tot lerrade, hij, eye, tuna, rul, ee, din. Kelle, rana, rana, kun u bij hem, kan u, ja, zibun.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 Waarom ga ik de toekomst van de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 Wa is er de hitte, een de عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون